ابدا لا نحيد ابدا لا نحيد ابدا لا نحيد عن خطى الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني ابدا لا نحيد ابدا لا نحيد ابدا لا نحيد عن خط الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله العرين نمضي أمامن أبد لا نلين عهداً علينا أسود العرين نمضي أمامن أبد لا نلين. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير جند الله جند الله Jundullah, Jundullah لا النحيد نحيد ابدا لن عن خط الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني ابدا لن نحيد أبد ابدا لن نحيد عن خط الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم درب درب قوي بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله, جند الله Jun <Sessizlik> dullah, بد يوم سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى ولا بد يوم سيرجع الأقصى ليحي الفداء في طول المدى لجناة ربي سار الشهيد عند دربه دوما أبد لا نحيد لجناة ربي سار الشهيد عند دربه دوما أبد لا نحيد ندعو ندعو ندعو ندعو ابدا لن نحيد ابدا نحيد عن خط الايماني قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني ابدا نحيد ابدا لن نحيد عن خط الايماني دربنا قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد في يوم الشهادة نصر ما ويبعث فينا يقينا جديد في يوم الشهادة نصر ما جيد الله لا أبدا لا لن نحيد دعم خط الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن أبدل لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد عن فؤاد الايماني دربنا درب قوي دربنا درب قويم بالهدى سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله